وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زمنا مع زيادة الإيمان والبيعي للسجيل والحكم والتوصيل والاستنان والاستدان, والاستدان والاستفاع أخر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستراع على زيادة للبوة للنبي صلى الله عليه وسلم نقبل الآن السبيع الماضية أن من جلائل النبوة الملي صلى الله عليه وسلم هو الإخبار من المغيبان من الإخبار كما ذا لأنه قد تكون نزيد لأن هذه الواحدات من البادرات من جلائل النبوة السابق أن بما تأحد وإخباره بما حدث وايضا وين دلال اللي جوه 600 سبح الله وسلم معه رب الارض والاجل اضراء ان النظر ان النظر ان الله الموجودات فعل له النعم ما لم يفعلوا الغني لتسبيح الله بانه ما انا مجعلان عندما من قدر وتكلموا على عليه, عليه واتهموه ورموه بأشب وأفضع الأنطار حتى أنه استهموه بالجنود واستهموه بالزح وأنا نفعله من الغلب وبين أبيه فإن الله جامد يمنصر وأنهم برحلة التسراح والنهارات أن الله إذا أرى الجبيل فأتى النبي صندت بالنرى فرغض إلى, إلى البيت في المصدر وهذا كان يصدر بالقول له أجمال لبن شهر الكامل حتى يصلوا إلى البيت المصدر فذهب ليلا إلى المسجد الحرام ولذلك طلطرت فيها الأحبار ولا أحد ينقل أن يرسل هذه المثالة قال الله تعالى سبحان النبي أترى بعجبه ليلا إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأخصى النبي برده حوله ذهب إلى هناك ودفق النظر في كل أنحاء وجوالب المجد بدوا أحيى النار له الأنبياء فعلمه المطلطة به ولما راي عبدالله صلى كان أول من قابله هذا البئيس البطيء السحيط قال لأبا جهد فقال له أسل يا بيه البيلة إلى بجل المجد فوضف أبو جهد قال أسل يا بيك إلى بجل المجد عندما ا ا اشرت فقالنا عن قلت بها الليله اللي اللي اللي قال في ليله واحده قال في ليله قال ايضا محمد لا يهرم ان جاء قومك اتحدثهم بما حدثني فيبدا يهتبر الفور قال اذا جاء قومك هتحدثهم بما حدثني هتحدثهم بما حدثني ان زع تحدثهم بما حدثتك فغلب اولا ايه ابي بكر رضي الله عنه قال انا صار ما يقول فنهب وكان يقول انه قد اوتي به الى بيت المقدس فقال اودس رضي الله عنه وارضاه ما قال لا وقال يمكن أن يفعل به قال له أقال ذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم على قول انه يعذب يوم الضر الامين واذا كانت ام يضيق تضيق ولا هي لا ينفع كانت السماء الراضي التي وصل اليها ان تضيق بتضيق هي اليه قال قال هذا قال نعم قاله. قال قال الى بختم الذي كان فأتى بقامي بدأه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى محمد أتجه الله أنك يأتي بك في البيت الضائحة إلى بيت الضائحة والله ما نعم قال صفه فلا أمد يطف لهم المسجد, المسجد الأعطاء حتى لو قد عنه بعض نواحي المجد قال فاحتملت لذلك أصيب بالهم والغن قال فرفع الله لي أنظر إليه هذه شاشة العرض من طفحة التعريب فرفع الله لي أنظر إليه وأضطط النظر في جواربي وقصري جدى وجدى وجدى وجد فيبسون وقلوب أما الوضع فصحيح كل الوزاق ألوناك لأنه عند الوصف طريح وعند الوصف نطير فجاج على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وصف رحمة بيت النظر نخيطة ونصغيرة ونصغيرة ونصغيرة ونصغيرة وقال لهم أمر أكثر قال وعيركم في المكان الثلاث وذلك لو أجاد العيد يستقبلون الأعيد يعني قال وعيركم ويجعل كلام ويتقدمهم جمل لهم المتجا وكام ووصف لهم البعيل المتقدم والبعيل او البعيل المكان ووصف لهم البكات فنظروا إلى طريعة البعيل فوالد ما وصفهم فتنجل. حقا أنا هذا لهم, لهم أن يريدوا أنا أنا لهم أن ينبعوا أنا أنا لهم أن يقلوا بربه سلسلات أما أنا لهم أن يصدقوا برسول ربائه السلام لما هو أجلاء لذا ما قد طبق على الأمه والجلوب فإنها لا تعمل أمصار ولكن تعمل القلوب الذين يصدوره إذا جعل الله الخطمة والقفلة والصفح على الظلام لن تجد أحدا يمكن أن يثدف أو يثدف أبدا بحل الأحوال بل إن الله جدد أولا بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجد له من هداية أحد هداية القلوب أقصر ولا هداية الإرشاد والميام لكن هداية هي المرسل الله في عمه إنك لا تأني من أحبك ولكن ما ہاں تو یہاں پر ہے ذا بي عدد الله ظاره واذا ظاره ذلك في <تصفيق> علاه يقتلس <تصفيق> رغد على القلب الذي لا يستحق ان يتمير بدون الهناء فجدد ارطوا وقولوا وعاده النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ذات الدائرات التي ظهرت انما ينهي ان الله جل على فلق النظام في القضيه جعل المرض القديم وان يميد ويضع النظام والجبل كدائر الدخو يقت الجبل كان قائما يبين بين الطيب وينص على الجري ايما ذلك والنفس الذاتي على جانب الارض وكانت ايه دائره معيده فاضت طار من الثمر في الشمع قالوا انت تدعو انك رسول ابي هو رب وهو رسول حق صلى الله عليه وسلم قالوا تلا بمولده قالوا بدون مولده فشق الله الثرى في المطيب فرقه انا ذات الايمان الجبال الثريعه فنظروا باما عيون طارق القمره الشهر وذلك ان الله الايات اكثروا سزاعة وانشق النظر وإن يروا آية ليعردوا ويقولوا سحر المستقر وكذبوا واتبعوا أهوى أهوى وقلوا رجل المستقر حكمة باردة فما يتوم الظهر فالأولاد الله على كل مين ونظروا يا طبع على الآية المشهد على الآية فلما نظروا الى هذه المؤليثة المهرة ليس لهم تمت شيء يريدونهم عن ذلك فقالوا مريد المؤليث اتاهوا اللهم المؤليث فقالوا لا والله القمر لم ينشأ كذلك وحينا جهود هي المسألة كلها جعور وعطور ما في إرابة الهداية وإذا فنحن نقول والله من أراد الحق ولو كان أضغى البشر من أراد الحق يمتح لهم بطور بأسريا إلى الحق ويقف إليه التجاهة لكن لا يوجدون الحق هم يوجدون عطورا وعجورا في الأرض ومكانه قالوا الله تعالى ويأذوا بيها واستيقنسهم ظلما وعروب لما نروا قالوا شحران المحمد هذا سحره لي قام تعالى محمد وكانت الحجه مع الجباي لنطعه ونضال المرضى ط يعني هو هذا بعد ما ثاني ويقرأ في الحج والطور وتبدل النطور فقال لهم تعرفوا محمد بين بينكم وبين لانه قد وقع تضليله فليتفتح للناس يعني في مشارق ارض مغربها فقد جاء هذا الامر كان مدويا فقد جاء الناس من كل حدب وصوب يقولون ارايتم ارايتم القمر طلع البرق ارايتم اصفر الارض شق هل رايتم ويخبرون الناس بانشقاق السماء القمر والظلام هل كما وقع ذلك ذلك ده قال صحراوي محمد فقال له الجباي حجه منزمه حتى ينزل على وادي سهل كان مستلم على على رساله اتخذ فقال له صحراوي محمد لنتبدل معه هذا من باب التبادل مع الفرد فعرفوا محمد بينكم وبين ينهي الناس تعرفوا بينكم وبين ينهي للناس قابل الناس الاقوام الذين يعمل كل حاجه من انشقاق الامر الى ما هي إلا الحق ربك ومع دانب ومع دانب من إذ ربكم جميع جميعا سآلنوا خالي ربكم ومع ذلك ألعب على النبي فأتنه نتاله في أدوين حتى أبدا من المطاع وإن الله لنا جميعا يهدي من يشعر سواء السبيل أيضا للجلائل لبوة النبي صلى الله عليه وسلم تهتير النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة في الجبالات في الفشق في الحرق في الضباط والماء فإن للنبي لطلق آيات منذات جميعا وكانت طريقه انبياء فقد اعطى الله للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه على المزنه ثلاثه زيارات وانذار خالدات الى يوم القيامه تض منضقه لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثه الله عليه وسلم من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل تحت حاره قال اصبحوا وكان في صحابه فجاءه جمل جاء المغلق إلى النسمن فلما ضرر إلى رسول الله أتكلم عن البعيد فلما ضرر إلى رسول الله فإذا دعيه تذبهان جاء الجمد يأتي وانا بالمستدنب تدع على شبه صلى الله عليه وسلم رحمة للمستدنب وانه بعد بعد ذلك رحمة للعالمين رحمة للخلال الألمعين رحمة للإنسان رحمة للجلد رحمة للعيوان رحمة للجمال للأزهار للدمر لكل شيء فهروا اليه الجمال حتى وقف انا من المستدنب وعيناه من المستدنب فتجلمهم لبيك المستدنب يبقلوا عما قصاره فاشتاكى له من سيده فاشتاكى له وضعه ف لأنه كان يتعبه ولا يصعبه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما السيد هذا البعيد فلما جاءه البعيد فقال إنه قد اشتجى ليه أنك تجيعه وتنجه يعني بصعبه قال اشتجى ليه البعيد اشتجى لي للإنسان وقال هاتف الثلاثة لما كلام الأدماء ثمان تنوح عليه الثلاث ولا يعلم قلت خطف فاحش لا مش نوح مان داود ثليمان <تصفيق> الحمد لله ريخ وضعت نعم كان ثليلاث عليه الثلاث احضار الله انه لما سمع لما سمعت باحجة فقال رابي رضياني ان اشفر لما انك لدينا عمت علينا فانا السلام سمعت اشتكه له ان الجمال اشتكه لنبينا يا سم الله عليه الثلاث فقال لسيبي انه يشتكه انك تجيه وتزقه انك تجيه وتزقه فالتقل لها في والثنا بالطبق ولذلك لما مرت جنازه بنت الجنازه فيها يعني الميت قد مستريح من التراح فقال يا رب اللهم السريح والمستراح فقال المؤمن اذا ما يكون مستريح يا من اعباء الدنيا الابديه يذهب الى جنازه وراح في مقام فلق عند ذلك الميت يذهب الى الجو كالحضور للسرور ايه, إيه ومسترح المدر او البير او الكابر عندما يمون ترى الخير والحنير كأنهم يرفعون العين شكرا على موت الناس المدر فالسلام المسترح يعني مسترح من المدر يدعي للجنال والإعداد والحيوان والجمال فالما يمون يستجح الناس منه فالجنال المسترح لا يعني يسترح الدراحة بالخلالة من هذا دور ان رحمة الله للعالم بالحيوانات ده اللي شرف ده اللي راح ده اللي عرف وتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء جنا يشتكي ان صداه والسنه عليه ثم راى امراته ان تختلال في ايضا بذلك انذاك اللي هو تبيره صلى الله عليه وسلم ان ذربا اختطف شاب فذرب اختطف شاب كان الله مره ومات غلب وجاء ذك اختطف شاب فذهب وباء ذهب فاحتقره الراعي حتى تقلق الشاته منه فجاء الذئب على ذبي على ذيبه فجاء الذئب على ذيبه طالب تاخذ ذبي او قال له بما ابعدت نار ربك له ففي روايه قال ابي انت عندما لا يكون راعيها الا انا وهذه متا الله لا اقصد لا أقصد متى يمكن من راعي الزب أن يرعى الغنم هو نعم وهو يقول في مساء تعلم على هذه الكلام صحيح عند الشرعة لكن العصد في الكل حتى عم حتى الطفل يلعب بالحقية متى يوم الثاعة قبل مزول المسيح أو بعد مزول المسيح على إبنان في الحمام الثاعة فقال من لا إلا بيكون لها راعي إلا أنا فنظر الرجل فقال زيد يجلس على ذبك ويتكلم كلاما أنت فقال له ده هو اعجب من ذلك بعد ما تكلم الذئب وقال له لا راه لا يجد وينتلي الرجل وكانه ودي وودي ذلك اللي فقال الذئب انسوا على ذي ذلبي ويتكلم كلام الانس فقال ارايت الاعجب من ذلك انه هناك ورا له المدينه رجلا يدعو الناس ويخبر باخبار الفطره والاخبار التي فلما قال له ذهل الراحي الى الذين حتى دمر فسأل عن السنب وجنجل يديه فقال له حتى سكين ربينه فقال للسنب أمر المؤذل ان يقول اخباره يبعك ثم جمع النهر قال يحبنهم بالاخبار تأخبره بمرأة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبله بلا سمع وتقبله بلا سمع الذي تستقبل وتقوم وهذه أيضا كما قلت بالنسبة للأولادات المرأة تأخذ لنا مرور النبي صلى الله عليه وسلم والوجيان الكهن سمعه لما مروا من السمع في مدر بلا سمع كان راسم وجد امرأة عند غلال هذا الغلال كان يعني يأخذ القول له يأخذ عليه غلوة وعشيه يرى ذلك فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وجه ليس بوجه كذاب فسالته الشفاء لابنه يعني فنظر الين النبي صلى الله عليه وسلم فعلم النبي المس بي الجنون وهذا في المسند وفي غير المسند وفي الطبراني وبسنة صحيح كالشمس فما أدر الذين يوشون على الناس ويقولون لا يصح أن نقول نحن في تمدين الآن في القرن الخمسة والثلاثين, والثلاثين ونحن نقول بأن الجن يدخل في الإنس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن الولد وهذا الغلام به مس به الجن الجن في الداخل حتى نفوعد الروات أنه تقيأ سوادا فقال ليس عليك بأس بعد اليوم يعني خرج منه الجن ففتح الانسان فغرفاه ثم اخده يدفل في فيه فقال له اخرج اخرج عدو الله انا رسول الله هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وحي من الغيب وهو يبين لنا هذه المسألة مسل جني بالانسي واقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر من بعده من الخلفاء الرشدين ومن بعده من التباييه قال الله تعالى حاكيا عن الجن بكلامهم معه يوم القيامه قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغوا بالغنا اجلا الذي اجلت لنا فاتمتع من ذلك ايضا كما قلنا الانسان يدخل فيه يدخل فيه الجن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اخرج عدو الله انا رسول الله ثم مر عليه بعد ذلك قافلا راجعا فقال ما ابنك قالت لا بأس به قط وحمدت الله على ذلك أيضا هذه من المعجزات النبي وسلم وهذه قد أتاه من يوسف عليه السلام يوسف قد أوتي هذه المعجزة الغالبة أيضا التي حباها الله للنبي لترى أن الله اصطفأ نبيه صلى الله عليه وسلم بكل ما أعطاه ومنحه للأنبياء ما زالوا نبيه عيسى, عيسى. عيسى. تفاجر عيسى الآن بان نسف سعب أتكلم تقول لي والإخوة يسيرون على الدرب كلهم بنتوا على كده إذا تلقنتم ما شاء الله كلكم ضعافوا يعني لو في واحد من المجرحين هنا الآن من المحدثين يقول وهؤلاء كلهم يترك حديثهم إذا لقنوا يتلقنوا وإذا ناموا ينامون يعني أنتم تسيرون نعم لا حولها خاطر <تصفيق> لا هذه كانت فعيسة عليه السلام كانت يبرئ الأكمه والأبرص ومن كان بمس أو جنون يشفى على يد عيسى بإذن الله عليه وعلى نبيل أرض الرسولات وأسكى السلام فالسلام أوتيا ما أوتيا عيسى عليه السلام ما من شيء يعني كانت الحظ لنبي عن جمال العالة في إلا واخذ منها الحظ والنصيب النبي صلى الله عليه وسلم فشفيا الولد هذه من مؤرزة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من ذلك ما حدث لأتباعه هذه كل كرامة تحدث الولي من أولياء الله جل في علا في هذه الأمة فهي تعتبر نسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم ما حدث لسفينة عندما هذا طبعا ايضا في المسند كسرت سفينته سفينة كسرت سفينته من بقى سفينة ها مولى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كسرت سفينته واخذ اللوح فلم ألقع الى مكان المعين فنظر فواجد ابو الحارف وابو الحارف سيفه بطار فخاف من سيفه سيفه بطار امانه الأسد الحمد لا در إخوة صحية الآن نعم فوجد الأسد فنظر في فرعب منه فأراد أن يأخذ منه الأمان انظروا هذه مؤرزة من مؤرزات الأمسان فأراد أن يأخذ الأمان لنفسه فقال انا سفينة مولى رسول الله فهذا هو الأمان الذي أخذه من الأسد انا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأسد يعني اشار برأسه كأنه متهلنا فرحا يرحب حيهلا بمولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم حاجته انه يريد ان يرجع الى قومي او يرجع الى اهلي او يعرف اين هم القوم فاخده الاسد حتى بلغ به الى القوم واشار برأسه كأنه يودع سفينة كما يصف قال فاشار لي برأسه كأنه يودعني بعدما أوصل سفينة إلى القوم هذه كانت مؤجزة فيها مؤجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم وأيضا من الدلالات الواضحة الجلية لنبينا صلى الله عليه وسلم والمؤجزات البهرة التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم هو ما كان أن يحدث معه عندما يمر على الشجر والحجر قال علي بن أبي طالب مررت ورسول الله صلى الله عليه وسلم فما مررنا في مكة على شجر ولا حجر إلا سلم على رسول الله السلام عليك يا رسول الله ويدعونه برسول الله سلام ما مر على حجر ولا على شجر إلا وقد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بلاقبه ويقول السلام عليك يا رسول الله فالحجر والشجر والنبات يسلمون على المنسلم ويقرون له بالرسالة مؤجزة من المعجزات وفي بعض الوقات جاء أعربي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أدلك على خير لك قال ما هو قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وهل هذا خير له؟ في شك في شاية له في شك في ايه انت تخلع التعليقات هذه بعيدا وتنظف عقلك وتجلس تجيب على سئلة دون التعليقات وهل هذا له خير وهل ان يشهد ان لا يلهي الله محمد رسول الله فيه خير ايش هو الخير الخير كل خير ايش الخير الجنة الجنة, الجنة نجت حولنا كل هذا خطا والله انا اريد عمق الاجابه هل هذا خير لحظه هل هذا خير دلل لي على انه خير وايش هو الخير ادي أنا... طلبه العلم من نفعته يا من هذه في الدنيا طب والاخره كلام جيد نعم هو الخير كل الخير أنه لا يخلت في النار حتى لا تقول في شك حتى ولو بعد ما يدخل أن يدخل الإسلام ولو عصى ما عصى الغرض المقصود أن نهايته تكون في الجنان وهذا الخير كل الخير الخير كل الخير أن تنجو من الخلود في النار لأن كل كافر لابد أن يخل سنوان دوان من ظل في علا إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر مدون ذلك لمن يشاء قاله ألا أدلك على خير قال ما هو قال أن تشهد أن لا إله لله وأني رسول الله قال ومن يشهد لك على ذلك هذه مصيمة أخرى عربي فقال ومن يشهد لك على ذلك قال تريد معجزة قال نعم أريد معجزة فنظر نسلم إلى شجرة من أصلها فدع هذه الشجرة فقامت وخلعت نفسها من أصلها ثم ذهبت إلى نسلم فوقفت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعربي ينظر إلى الشجرة تقوم وتسير وتذهب إلى رسول الله السلام ثم أمرها من السلام أن ترجع إلى مكانها فذهبت فرادعت إلى مكانها فقال الأعربي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسولنا في رواية أخرى أن رجلا جاء من السلام فقال آرني البيضة التي بين تثيك إيش البيضة نعم هذا خاتم النبوة قال إني تبيب فقال الأول من سلم ويحسب أنه يريد مؤجزة قال أني تبيض قال تريد أن ترى أفضل من ذلك أو ترى مؤجزة لك فوقف المرء ينظر فناده من سلم دعا شجرتين فالتحمته والتقيته وجاء وجاءت كل واحدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظر إلى ذلك أسلم الرجل وذي كلها من المؤجزات البهرات لنبينا صلى الله عليه وسلم وأروع من ذلك أن من سلم خرج ليقضي حاجته فلم يجد شاي أن يختبئ خلفه فدعى شجر التين فاتى اتات الى المنصرف وامتحماتها حتى غطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حاجته صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم ادرجه الغرض المقصود بعد ما فعل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم معه سيف فراء رجل يدعى غورس فاخذ السيف من النبي وسلم وقال له من يحميك مني فقال له الرسول الله فوقع السيف من يدي تز سيف يدي فوقع السيف من يدي يدي ايضا من واجهات نبينا سلم هو يشهر السيف في واجه من سلم ويقول من يحمي احميك منه شدة يقين من في ربي بل فيه لاحظه قال الله فوقع السيف منه فاخذ منه من سلم فقال من يحميك مني في رواية قال كن خير واخذ فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فكل هذه من الدلالات الباهرات من المعرضات الخاردات لنبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك ما حدث في المعارك في غزوة بد وغير غزوة بد وسلم من الأكوع وعبد الله من عتيك عندما كان في غزوة بد النعمان رضي الله عنه وارضاه كأن عينه أصيبت فسالت على خدي. فلما سالت على خده قالوا نقطعها نبترها ماذا نفعل؟ فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبيده الشريفة وكزها وأخذ عين قتادة فوضعها مكانهم قال مات يوم أم مات لا يعلم أحد أين العين التي أصيبه كانت وكان يا ربيع أفضل من العين الأخرى لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم فأخذ عينه من على خبيه فوضعها مكانه فثبتت وكانت أفضل من العين الأخرى كما فعل معريب أبو طالب عندما قال لو أتلنا الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فلما جاء بعريب أبي طالب وجده يشتكي عينه فبسق في عينه فكانت أفضل من الصحيحة وهذه من دلالات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك لما ذهب يقتل من يقتل من ذهب يقتل من أنا ما أذكر الآن يقتل من لا من يكون غير عبدالله أبنى أتيك است... است... يعني حتى في السيرة ما لا تقرأون وقمنا الفقه يحتاج إلى تأمل وتدبر وتفهم و... وقلب راقل وعين مفتوحة وزهن منفتح والحديث قلتهم والحديث له أهله ولسنا من أهلي قلنا طيب وأصول الفقه قالوا دعك من أصول الفقه فإنهم كلكع طبوا بعدين تابعوا الصغيرين لا للصغيرين لا, لا نحن أحوج ما نكون بسيرة الإنسان تحذيبا وتأديبا يعني أنا كل يوم أبواق ترتفع علينا التربية قبل التعليم التربية قبل التعليم قلنا التربية من التعليم والتعليم من التربيه والتربيه لا تكون الا من التعليم 35 سنه الناس بتربي طلع واحد عمال يغش الناس و... و... ويتناقل الكلام يعني ما يعلم به الا الله قال هذا الرجل تكلم في الشيخ الفلاني والثاني تنقل تك... الخلات ها 35 تربيه 35 سنه تربيه خرج لنا اقوام لا يمكن أن يقف المنافق ويقول استند عليك حتى لا أقول الرجل الصنديد الذي يريد مصلحه الدين ابدا بحال الاحوال تربيه بغير علم تربيه بجهل أنبتت لنا الأحقاد والحسد والكلام من الخلف والغيبة والنميمة والتكالب على الظهور وأيضا أكون ظل من رأس فأقول هذا الرأس وإلا فلا والحروب كلها من أجل هذا الرأس كل ذلك نبات الدعوة التي أماتت العلم على يعني علامة السلفيين وهي مسألة الانشغال بالعلم التربية والتربية التربية نعم التربية مئة ألف مرة التربية لكن التربية على ساق العلم أما التربية على ساق الجهد هذا يكون ذنب فوق الذنب مركب بل وفساد فوق الفساد أنا رايت كثير من الإخوة الآن أفسدوا كثيرا بسبب إيش بهذا السبب لأنهم أصلا يقولون ينادون بشيء لا يفعلونه لا يتبقونه لا يفقونه لأن قلب التربية قلب التربية كله من فعل المسلم من, من سيرة المسلم من, من حصد خلق النبي السلام ولا يأتي إلا من عالم والعلم يكسب المرء الخشية والوقار والسكينة ويلجم لسانه وقال لا يتكلم في أعراض الآخرين يعني إخوة الآن يقول السيرة للصغار ليست للكبار بل للكبار قال للصغار طيب ديت عمّة أنا واهم يعني أنا ناسي من الذي انتذبه من السلم لقتله ممكن يكون ابن أبي الحقيق ممكن يكون به فقال من السلم من لي به فجاء عبد الله بن فذهب حتى يعني غرب القمر ثم دخل فقتله قال والله لا أذهب حتى أتأكد من القتل فصرخ عندما صحت بيك وصرخ الصارخ قال أنا عليكم خلال عليه فلما مات ده أبو رافع أعتقد أبو رافع <هدفض> الحمد لله صياح ديك ذكرني به عبد الله ابن عتيك قتل ابو رافع ايوه <تصفحه> ده <هدف> ابو رافع الله أبو لا بقى. اطلع بقى مش مش قد مش داخل اطلع ده مش بكره روح على السيره بقى بقى عشان تجهز نفسك ممكن. اما في التراوي فهم أبهل. لا امه فالغرض المقصود قتله وتأكد من قتله لما صاحب بيك أنعى لكم أبا رافع قتله عبد الله ابن عتيك فوقع على رجبته او وقع, أو وقع على ولكه أو على رجبته فكسرت فحمل إلى النبي صلى الله عليه بعدما فشره بقتله وضع مسح بيده عليه فصارت بعد ذلك أصح وأقوى من الأولى الصحيح وهذه من المعرضات نبينا صلى الله عليه وسلم وأيضا من المعرضات النبي صلى الله عليه وسلم قلب الجمادات إلى حياة فان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ خشبة وهزها هزة امام الصحابة فانقلبت امام عيونهم سيفا وهذا اصالة معجزة من؟ معجزة الدينيس عليه السلام عندما سعد على السماء صح؟ من؟ موسى عليه السلام العصة القلب حية فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ العصة فهزها فانقلبت سيفا فقال من يأخذ أنا السيف بحقه فقال أبو دجانة رضي الله عنه وعنده سماك بن حرب صاحب أصابة الموت قال انا يا رسول الله فأخذه قام الأول للزبي فنح عنه واجه من السلم ولم يعطيه السيف ثم قال سمية من يأخذ هذا السيف بحقه قام الزمية فلم يوطيه إياه ثم بعد ذلك قام سماك قام أبو دجانة فأخذ أبو دجانة وفي غزوة أحد أبنى بلاء حسنا بعدما اشتد الوطيس حمل وطيس واشتد الكرب ربط عصابة حمراء وأخذ سيف النمسلم وتذكر أن النمسلم قال من يأخذ هذا السيف بحقه فأخذ يعمل القتل في الكافرين فوجد رجلا كافرا صنددا صنديدا كان يذفف على الجرح المسلمين يذهب ينظر الجريح للمسلم الذي لا ستعن يقوم فيقتله ويجهز عليه فتتبعه ابو دجانة فقتله شر قتله ضربه ضربة بالسيب كان كامس الذاهب ثم بعد ذلك واجد ملثما يحص الناس ويحض الناس على قتال رسول الله فذهب ليقتل فوجد الملثم من؟ هند ما في واحد اللي بتكلم فوجد الملثم من؟ هند فَتَذَكَّرَ قَوْلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بايش بحق فترارع ولم يقتلها رضي الله عنه وأرضاه هذه من دلالات ومؤجزات النبي صلى الله عليه وسلم أسبوع قادم من الله نقمل هذه المؤجزات وتسبيح الطعام وكلام الطعام وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يفعله أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤجزة ودلالة على نبوته الشريفة التي أشرقت على هذه الدنيا على ظلام الدنيا فاستوارت الدنيا برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم أنا أرجو والإخوة تهتم جدا بهذا الباب بالدلاء النبوة لا لشيء أولا زيادة, زيادة في إيمانك تثبيتا لما عندك والامر الثاني حتى تستطيع أن تحج وترب عن يشوش على نبيك صلى الله عليه وسلم وتعلم ان النبي قد حظي من الخير ما, ما اخذه كل نبي فكل ما كان معجزة متفرقة في الانبياء اجتمعت باسرها عند نبينا صلى الله عليه وسلم حتى الجمال, حتى الجمال. الله بما على أتى يوسف عليه السلام شطر الجمال ونسلم أوتي هذا الجمال حتى أن الرأي كما سيأتي الآن الرأي ينظر إلى وجه النبي وينظر إلى القمر فيقول والله إن النبي صلى الله عليه وسلم لأجمل من القمر بأبي هو وأمه